الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَأُخْرَى كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ قد خلت من قبلها أمم لتسلو عليهم كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها تتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن تتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مُنَابٌ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو قلم به الموتى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو بل لله الأمر جميعا بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا فَيَيْأَسُ الَّذِينَ آمَنُوا أَلَمْ يَكُنْ لِلَّهِ لَمَن كَفَرَ تَجْمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا لا يدال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا طارعة أو تحلل قريبا أو تحلل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله أو تحلل قريبا إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ وَلَقَدِ اسْتَهْزَأَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا فَمَا أَقَمْتُهُمْ وَلَقَدِ ذُو رِئَا بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَمَن لَّيْتَ إِلَّا الَّذِينَ تَزَرَّعُوا ثُمَّ حَقَظْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي أَفَمَن هُوَ بما كسبت ا فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي الأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي الأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ وقدوا عن السبيل بل دينه الذين كثروا متعوهم وقدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما لهم عذاب في الحياه الدنيا لهم عذاب في الحياه الدنيا ولا عذاب لاخره اشقى ولا عذاب لاخره اشقى وما لهم من الله من موارف موارف